وكذلك يجتبك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائدين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارض يخل لكم وجه أبيكم يخلل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه, وألقوه في غيابة الجب يلسقطه بعض السيارة إن كنتم فاعين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن إنا له لنصحون أرسلهم معنا غدي يرتع ويلعبر إن له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به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 وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعون وجاؤوا أباهما يشاء أي بكون قالوا يا أبانا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 سَنَمَكْوَى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَآهُ نَرَ بَّبِهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّ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 أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فطدقت وهو من الكاذبين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 إنا لنراها في ظلال المبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدتهن متكأ وأعتدتهن متكأ وأتت كل واحدة منهن سكينة وقال تخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاس لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره لا يسجنا لا من الصاغرين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 إنه هو السميع العليم ثم بذلهم من بعدما رأوا الآيات لا يسجن له لا يسجن له حتى حين ودخل معه السجن فتىٰ قال أحدهما إني أراني أحصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحبين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 تفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتهمها سميتهمها أنتم وأباؤكم.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 ومنهما ذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلون سبع عجاف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 قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذغوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم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 أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي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 فدخلوا عليه فعرفهم وهم له مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِم قَالَ أَتُونِي بِأَخِلَكُم مِنْ أَبِيكُم أَلَا تَرَونَ أَنِّي أُفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْكِرِينَ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 إلا أهلهم لعلهم يرضون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظ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 قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به لتأتونني به إلا أي يحاط بكم فلما آتاه موثقه قال الله على ما نقول وكي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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمَنَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوْسُفَ أَوَى إلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُو كَفَلَ سَبْتَ إِسْمَاعِيلَ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 نأخذ إلا ما وجدنا مساعنا عنده إلا ما وجدنا مساعنا عنده إن إذا الظالمون فلما استئسوا منه خلفوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلم أن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 وهو خير الحاكمين يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كن 129. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون 120. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل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 يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قالها العلمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لانت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا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 يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأس بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف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 وقال يا أبت هذا تؤيل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقة وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو و بكم من البدو من بعد أن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 وما كنت لديهم إذ أجمعوا أموالهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصا بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معذرون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أَفَأَنِّنَّ تأسيهم غاشية من عذاب الله أو تأسيهم الساعة بغتة وهم لا يشعون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني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 أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولداور الآخرة خير للذين اتقوا أ فلا تعقلوا حتى إذا استأذن الرسل وظنوا أن